ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجر حسن ما كثين فيه أبدا ويُنذِرَ الذين قالوا تَخَذَ اللَّهُ ولدا ما لهم به من علم ولا لأب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 قَالُوا رَبَّنَا آتِنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا فَضَرَبْنَا عَلَى آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا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 قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا وَإِذِ اَعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأُوُوا إِلَى الْكَهْفِ فَأَوُوا إِلَى الْكَهْفِ ينشر لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ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 وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعِيهِ بِالْوَصِيدِ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَبَعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنظُرْ فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ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 وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا بني عليهم بنيان ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على امرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثه رابعهم كلبهم ويقولون خمسه سادسهم كلبهم رجما بالغيب وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ قُرَّبِ رَبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ فَلَا تُمارِفِيهِمْ إِلَّا مِرَاءً تفتئ فيهم منهم احدا ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا الا ان يشاء الله وانكر ربك اذا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 إنا اعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإي يستغيثوا يغاثوا بما إن كالمهل يشوي الوجوه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 ويلبسون ثيابا خضرا من سدسوا واستبرق متكئين متكئين فيها على الأراك نعم الثواب وحسنات مرتفقا وَظْرِ بَ لَهُم م سَلَ الرَّجُ لَْنِ جَعَنَا مِنْ أَعْنابِ وَحَفَفناَاهُ مَا بِنَخُلْ وَحَفَفناَاهُ مَا بِنَخلْلُِ وَجَعَناَا بَنَهُ مَا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 ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما sinä kertoa تبيد هذه teet? وما sinä kertoa mitä Kalt mihinnevän valmiin, eivät minnevatko vastaan. Kalt myöhemme sa organizationalt, dan hän ensuresa k characteri tullytt Akfar t bil lathi khalqak mina tura bi thumma minnutfat thumma sawak rujula, lakinna hu Allahu Rabbi, walla ashruku bi Rabbi ahdah, wallaula.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 يأتني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح me غورا فلن تستطيع له طلبا oi, بثمره oi, يقلب كفيه على oi, oi, oi,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 هو خير ثوابا وخير عطبا واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به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 وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَا ذَا الْكِتَابِ لَا يُظَادِرُ صَغِيرَتَهُ وَلَا كَبِيرَةٌ إلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا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 أفَتَتَخِذُونَهُ وَذُرِّيَتَهُ أُولِيَاءَ مِن دُونِي وَهُم لَكُم عَدُوٌّ بِأَسَلِ الظَّالِمِينَ بَدَلًا أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنتم تتخذ المضلين عضدا ويوم يقولون نادوا شركائ الذين زعمتم فدعوهم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 ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا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 بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبَرَحُ حَتَّى أَبَلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُوبًا فَلَمَّا بَلَغَ مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَا حُوتَهُمَا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 ولا أعصي لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا فانطلق. حتى إذا رَكِبَا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا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 لقد جئت شيئا نكرا فانطلقا حتى إذا لقي غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا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 حتى إذا أتيا أهل قرية نستطيع ما أهلها فأبو فأبو أي ضيفهما فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه.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 وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرجا ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستع عليه صبرا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 تأخذ فيهم حسنًا، قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابًا نكرًا.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 أتوني زبر الحديد حتى إذا ساوا بين الصدفين قال مفخو حتى إذا جعله نارا قال أتوني قال أتوني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 الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سماع أفحسب الذين كفروا أي يتخذوا عبادي من دوني أولياء ننزل قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولى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 Juhai ila yliya ennma ilahukum ilahun كان يرجو لقاء فَلْيَعْمَلِ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أحدا. الله